Book 2 6 6 skaityti ir rašyti Al-qira'a wal-kitaba al أنا أقرأ أش سكيتو رايدة انا أقرأ حرفا انا أقرأ حرفا أش سكيتو جودي انا أقرأ كلمة انا أقرأ كلمة أش سكيتو ساكني انا اقرا جمله انا اقرا جمله اش سكيتاو لايشكا انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا اش انا اقرا كتابا انا اقرا كتابا aš skaitau ena akra ena akra tu skaitai Anta takra enty takra ein takra اش راشاو انا اكتب انا اكتب اش راشاو رايد اكتب اكتب حرفا, أكتب حرفا. أكتب كلمة aš rašau sakini. aktubu jumlatan aktub jumla aš rašau laišką aktubu khitaban aktub khitaban aš rašau knygą aktubu kitaban aktub kitaban أنا أكتب أنا أكتب تُراشاي أنت تكتب أنتِ, أنت, تكتب. أنت هو يكتب, هو يكتب.